2. تحدث مع زميلك أو زميلتك عن الصلاة مستعيناً بالحوار والأسئلة الآتية لماذا تتوضأ قبل الصلاة يا فيصل؟ أتوضأ لأقف طاهرا أمام ربي أحسنت، وإن تصلي يا محمد؟ أصلي في المسجد مع الجماعة أحسنت درسنا اليوم عن الصلاة؟